هاي معكم نوالو بيسام نحنا مش في البيت لا مش في البيت تركونا رامك ها <تصفيق> نتصل في <تصفيق> باي تبقى <تصفيق> أغلى الحبائم مهما تبعد يا anta habibi wal atab manfoot teband ana bafqa ana terja na lahoda jeb بعدك ما راح اعرف حدا لا بسمع صوت ولا صدى انت غرمك بالقلب والروح حلمك كان وانا بانتظار انك انا مالي غيرك خليك معنا يا حبيبي الروح بعدك ما راح اعرف حدا لا بسمع صوت kel habaid mahma tebati afer ente kel man te ban dirait enta kull el hawa min annak habibi قلبي لغايرك من كتا صدق مبارك شو السبب انت حبيبي كل عتب ملفور انا ببقى انا ترجع انا حبك انا انت انا تنسى الهواء